وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا عَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ Qabmanā, inna samiʿna kitāb anzil min bağd Musa, mūṣadqli ma ve ilā tariq muštakīm. Allah'ı ve amino bihi yuğfir ve yucirukum min azabin elim ve men la fil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 بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى بربنا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 نهار بلاه، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟